Amen. Let's yeah. go. Yeah. Thank you. من أتى I'll see Ooh. Mm -hmm. Oh, did oh, oh. <laughs> Shut <laughs> up! Two, <laughs> ربدا مني ولتصل على غير <تصفيق> إذ تمشي أختك فتقول هل أدل على من يكبره فرجعناك إلى أمك كي قطر قيلها Yeah, اذهبا الى فرعون انه طرق فقولا له قولا Well, Ooh.